بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء كلنا يذكر لما خرج نبي الله موسى مع بني إسرائيل من مصر متوجها بهم إلى بيت المقدس ليفتحها كلنا نتذكر أنه لما وصل معهم إلى فلسطين وأمرهم بالدخول إليها لفتح بيت المقدس ماذا صنع بني إسرائيل؟ قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد لن نذهب معك يا موسى لن نقاتل معك الجبن كان متأصلا في بني إسرائيل فعاقبهم الرب عز وجل أربعين سنة يتيهون في الأرض تيه أربعين سنة لا يعرفون أين الطريق ثم توفي نبي الله موسى عليه السلام وخلف بعده يوشع ابن نون فتاه الذي ذهب معه ليلتقي بالخضر ذلك الفتى اسمه يوشع ابن نون صار نبيا على بني إسرائيل وظل معهم فترة من الزمن حتى انقضعت الأربعون سنة فلما انقضت هذه الأربعون سنة ماذا فعل معهم يوشع جهزهم للقتال وقال أريد أن أفتح بكم بيت المقدس ولكن بشرط واحد ما هو الشرط؟ قال لا أريد أن يخرج معي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها يعني رجل عقد على امرأة ويريد أن يدخل بها هذا الرجل لا أريده معي في القتال لأن قلبه متعلق ممرأته قال أيضا لا أريد أن يأتيني إنسان بنى بيتا ولما يرفع سقفه يعني مكتمل بناء البيت لأن قلبه معلق بالبيت وأيضا لا أريد أن يأتيني رجل عنده خلفات أو غنم وهو ينتظر ولادها فإنني أيضا لا أريده يريد كل رجل بطل شجاع تربى الجيل الجديد الآن يريد أن يخرج معه رجل لا يتعلق قلبه بالدنيا أبدا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان كأنهم دنيان مرصوص وخرج الجيش الذي يقدر بالآلاف مع نبي الله يوشع بن نون متوجهين إلى أين؟ إلى بيت المقدس إلى فلسطين إلى الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها ذهب معهم إلى بيت المقدس وإذا ببيت المقدس قد حصنا بحصون عظيمة للقوم الجبارين وإذا ببني إسرائيل يريدون أن يقتحموا هذا الحصن لم يستطيعوا فحاصروا بيت المقدس ستة شهور كاملة حصار وأي حصار؟ ستة شهور يحاصرون بيت المقدس لدخول فلسطين والأرض المقدسة لكنهم مع هذا لم يستطيعوا ستة شهور والحصار الشديد وبنو إسرائيل قد صمدوا هذه الفترة والله عز وجل يثبتهم ومعهم يوشع بن نون ليس الأمر بالهين ستة شهور حصار أمر صعب وأمر كبير لكنهم ثبتوا لكنهم صبروا ثبتهم الرب عز وجل يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله عز وجل ثبتهم وجعلهم كالبنيان المرصوص فلما جاءت ساعة انهيار هذا الحصن فإذا بيوشع بن نون يأذن لهم بالقتال ليندك الحصن بمن فيه يدخل بيت المقدس وإذا بهم يجالدون جلدا مات منهم في ذلك اليوم إثنى عشر ألفا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم, لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لم يضعفوا في ذلك اليوم ولم يهنوا في ذلك اليوم كانوا يقاتلون مع من؟ مع نبي الله يوشع بن نون ظل القتال طويل ويموت الناس وتزهق أرواح الشهداء ويقدمون أنفسهم لفتح بيت المقدس لأول مرة بنو إسرائيل المؤمنون الموحدون مع نبي الله يوشع يريدون أن يفتحوا الأرض المباركة الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين الأرض التي تقل تعلقت بها قلوب الأنبياء لدخولها هذه الأرض جاءت اللحظة الحاسمة التي يدخل بنو إسرائيل إليها فإذا بهم يصلون لللحظة الحاسمة ويأتي يوم الجمعة يوم الجمعة وبدأت الشمس الآن تحين على الغروب، فإذا غرب يوم شمس يوم الجمعة يدخل تدخل ليلة السبت وليلة السبت بنو إسرائيل لا يتحركون فيها، لا يعملون فيها. حرم الله عز وجل عليهم فيها العمل والقتال والجهاد في سبيل الله. إذا ماذا نصنع؟ إذا ماذا نفعل؟ الشمس الآن ستغيب وستأتي ليلة السبت. ماذا نصنع يا يوشع؟ إذا غابت الشمس فإننا سنتوقف وفعلاً سيفعل هذا أيضاً من؟ يوشع بن نون سيتوقف عن القتال فإذا بيوشع ينظر إلى الشمس ويكلمها أول نبي يكلم الشمس يأمرها بأمر من؟ إنه يوشع بن نون نبي الله يأمر الشمس بأي شيء يأمرها يأمرها بأن تقف قال أيتها الشمس إنني مأمور وأنت مأمورة أنا مخلوق وأنت مخلوقة كلنا نسير في أمر الله عز وجل أنا مأمور وأنت مأمورة ثم قال اللهم احبسها لي ساعة, اللهم احبسها لي ساعة. ولم يحبس الله عز وجل الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون فحبسها الله عز وجل له ساعة من الزمن حتى اقتحم بيت المقدس وفتحت بإذن الله عز وجل توقفت الشمس لمن؟ توقفت الشمس ليوشع وللبني إسرائيل كرامة لهم إنها معجزة أعطاها الله عز وجل لهذا النبي وتم فتح بيت المقدس قصص نور قصص قصص نور قصص حكم وصب أمر الله عز وجل بني إسرائيل إذا دخلوا بيت المقدس أن لا يدخلوه إلا وهم سجدا خاضعون لله عز وجل ركعا لله عز وجل وهم يقولون ربنا اغفر لنا وحط عنا خطايانا أمرهم يوشع بن نون بهذا لأنه فتح عظيم فهذه الأرض مباركة فيها رزق كبير عظيم لمن سكنها فأمروا بهذا الأمر أن يدخل سجدا بيت المقدس الأرض المباركة وأن يستغفر الله عز وجل ويقول حطح لكن بني إسرائيل وللأسف. وللأسف دخلوا بيت المقدس على أدبارهم يستهزئون على أوامر الله عز وجل ليس هذا فقط فبدل أن يقولوا حطة أي اغفر لنا ربنا خطيانا إذا بهم يقولون حنطة أي حبة في شعرة استهزاء على أمر الله عز وجل ويذق لدخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئت مرغدا ودخل الباب سجدة، ادخلوا بيت المقدس سجدة، ودخل الباب سجدة، وقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين، فإذا بهم يبدلون أمر الله عز وجل، ويقولون حنطة استهزاء على أوامر الله، فأصابهم الله عز وجل ببلاء عظيم. أنزل عليهم الرجز طاعون حصد منهم ألوفاً من البشر فإذا بهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم أنزل الله عز وجل عليهم الطاعون هذا المرض الذي حصد منهم ألوفاً مؤلفة فأنزلنا عليهم رجزاً من السماء بأي شيء بما كانوا يفسقون بفسقهم وفجورهم وظلمهم وعدوانهم عاشوا بنو إسرائيل في بيت المقدس سنوات طويلة ودهورا عديدة كلما جاءهم نبي إذا بهم إما أن يكفروا به أو يقتلوه بين الكفر وبين القتل عاش بنو إسرائيل مع أنبيائهم بل إن هناك صخرة في فلسطين قتل عليها سبعون من الأنبياء إنه القتل وسفك الدماء للأنبياء بنو إسرائيل عاشوا حطبا طويلة في فلسطين في بيت المقدس يحاربون كثيرا من الأنبياء ويعادون كثيرا من الأنبياء ويقتلون من شاءوا من الأنبياء أف كلما أف كل ما جاءكم رسول, رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بنو إسرائيل وهم في الأرض المباركة ابتلاهم الله عز وجل ببلاء عظيم دخل عليهم رجل اسمه بخت نصر قتل من قتل سفك الدماء سبى النساء لم يترك بني إسرائيل على حالهم بل قتل فيهم وسفك فيهم دماء كثيرة حتى أخرجهم من هذه الأرض المباركة ثم قال بنو إسرائيل بعد أن بعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه شمويل نبي لبني إسرائيل أحد الأنبياء الذين بعثهم الرب عز وجل لهذه الأمة ذهبوا إلى هذا النبي وقالوا له سئمنا هذه الحياة سئمنا ما يحصل لنا يا نبي الله فبعث لنا ملكا لنقاتل من ورائه نقاتل القوم الظالمين ونرجع إلى الأرض المقدسة فإذا بنبي الله عز وجل يدعو الله جل وعلا فيأتي إلى قومه بني إسرائيل ويقول لهم هل عسيتم إن كتبت عليكم القتال ألا تقاتلو أنا أخشى أنكم إذا كتب عليكم القتال لا تقاتلون فرد بنُ إسرائيل على نبيهم قائلين وما لنا ألا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ الْقِتَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقْتَ الْحَقِيقَةِ تَخَلَّوْا بَقِيَ جُزْءٌ كَبِيرٌ فَقَالُوا لِنَبِيِّهِمْ مَنْ الْمَلِكُ الَّذِي سَوْفَ نُقَاتِلُ وَرَاءَهُ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا رجل اسمه طالوت سيكون الملك عليكم الذي تقاتلون من ورائه قالوا لم يجد ربك إلا طالوت يجعله لنا ملكا لم يؤت من المال ونحن أحق بالملك من كيف تجعل علينا هذا الملك؟ وليس هو من الأغنياء الأثرياء وليس هو من سلالة الملوك لا نقبل به ملكا قال لهم نبيهم سوف تكون معه آية من آيات الله عز وجل قالوا أي آية؟ قال لهم نبيهم أتذكرون التابوت؟ الصندوق الذي سلبه منكم بخت نصر ما قصة هذا الصندوق وهذا التابوت صندوق كان يمتلكه بن إسرائيل ويتوارثونه جيلا بعد آخر فيه بعض ألواح موسى عليه السلام فيه عصى موسى عليه السلام فيه بقية من آثار موسى وهارون تحمله هذا الصندوق الملائكة سوف يأتي إليكم هذا الصندوق يرجعه الرب عز وجل إليكم لتقاتلوا معه الصندوق تحمله ملائكة تأتي به في سكينة ووقار فإذا جاء الصندوق هذا دليل على أن الله عز وجل جعل عليكم طالوت ملكا وفعلا جاءهم هذا التابوت ونزل عليهم هذا الصندوق الصندوق الذي أوحى الله عز وجل به للملائكة أن ائتوا به فجأة جاءهم هذا التابوت ونزل عليهم هذا الصندوق فيه آثار موسى عليه السلام وقال هارون نزل هذا التابوت فآمن بن إسرائيل أن طالوت سيكون هو الملك عليهم وفعلا فإذا بطالوت هذا الملك القوي الشجاع يقود الجيش أي جلش المؤمن لأي شيء لقتال أعداء الله عز وجل إنه الإعداد للقتال إنه التجهيز هذا الملك كائنا من كان الله عز وجل هو الذي والله عليكم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من بنو إسرائيل دائما يختلقون الأعدار مرة يقولون نحن أولى بالنبوة من هذا النبي نحن أولى بالملك من هذا الملك نحن لا نقبل بهذا نحن لا نرضى بهذا كلما جاءهم أمر من أوامر الله عز وجل اختلقوا الأعذار لكنهم لما رأوا الآية التي نزلت اقتنعوا بأن هذا الأمر من عند الله عز وجل ثم قام هذا الملك وهو طالوت يقود الجيش يقود أي جيش يقود الجيش الإسلامي لأي شيء للجهاد في سبيل الله وبدأ النفير العام ليخرج بني إسرائيل كلهم لقتال أعداء الله عز وجل ليذهبوا إلى ذلك المكان المبارك لتلك الأرض المباركة خرج الرجال ليقاتلوا في سبيل الله معهم المسلحون الأبطال الشجعان نبي الله شمويل في ذلك الزمان يوحي الله عز وجل إليه بأن يبدأ بالقتال ليرجعوا إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة وتوجه الجيش بقيادة طالوت ذلك الملك وفي الجيش شاب فتى صغير اسمه داود هذا الفتى سيكون نبيا من الأنبياء في يوم من الأيام لكنه إلى الآن ما صار نبيا إلى الآن هو شاب صغير يقاتل في سبيل الله مع الجيش الجيش المؤمن الجيش الموحد الذي سيرجع إلى الأرض المباركة وسيفتح بيت المقدس مرة أخرى إذا بهذا الجيش يذهب للقتال في سبيل الله وللجهاد ذهب هذا الجيش متوجها إلى نهر يسمى نهر الأردن الاختبار الأول لجيش طالوت الاختبار الأول لهذا الجيش المؤمن قبل أن يلقى أعداء الله عز وجل انطلق الجيش بقيادة طالوت ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل هذا الجيش قيل بلغ ثمانين ألفا انطلقوا بقيادة طالوت وفيهم فتى اسمه داود سيكون نبيا من الأنبياء طلق الجيش وفي طريقه وصلوا إلى نهر قيل هو نهر الأردن فتوقفوا عند هذا النهر الثمانون ألفا كما قيل فإذا بطالوت يقول لهم إن الله عز وجل سيختبركم الآن اختبارا هذا الجيش عشرات الآلاف سيختبره الرب عز وجل قالوا ما هذا الاختبار قال هذا النهر وكانوا عطشا قال هذا النهر يحرم عليكم الشرب منه ممنوع صيام تصوم عن شرب هذا النهر إلا شربة واحدة إلا غرفة واحدة طوال اليوم فلما فصل طالوت بالجنوب قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة شرب واحدة طوال اليوم إلا من اغترف غرفا بيده لأن وراءهم جهاد في سبيل الله ورأهم قتال في سبيل الله الذي لا يقدر على الصوم صوم عدم شرب من ماء يوما واحدا فإنه لن يقدر على الجهاد في سبيل الله ولن يقاوم أعداء الله عز وجل فالقتال أمر صعب فالله عز وجل أراد أن يصفي الجيش أن يميز الخبيث من الطيب أن يفصل هذا عن هذا قوي الإيمان هو الذي يبقى معي في الجهاد في سبيل الله الثمانون ألفا كما قيل لم يبق منهم أحد إلا وشرب ورسب في الاختبار إلا أربعة آلاف من الثمانين ألفاً ستة وسبعون ألفاً شربوا ولم يبالوا بأمر الله عز وجل فشربوا من فشربوا منه إلا قليلا منهم كلهم رسبوا في الاختبار هؤلاء الذين يريدون القتال في سبيل الله أولئك الناس في البداية صفوا على هذه المجموعة القليلة ثمانين ألفاً بالنسبة لقومهم ثم هؤلاء الناس كلهم رسبوا ولم يبق إلا هؤلاء القلة قلة قليلة وهكذا هكذا الذي يثبت على دين الله عز وجل وعلى أوامر الله جل وعلا هم القلة من البشر وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الأربعة آلاف انطلقوا مع طالوت ما بقي أحد سيواجهون جيشاً كبيراً فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه رأوا جيش جالوت رأوا جيشا كبيرا ماذا قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود الغالبي أيضا انسحبوا وارتدوا على عقابهم ما بقيت إلا قلة قليلة ماذا قالت هذه القلة القليلة رفعت أيديها إلى السماء وقالت كم في أت قليلة غلبت فئات كثيرة غلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين واقتربت القلة القليلة إلى ذلك الجيش الكافر العظيم ليبدأ القتال في سبيل الله عز وجل قصص نور قصص قصص نور قصص حكم وصبر. والتقى الجيشان الجيش المؤمن والجيش الكافر أما المؤمن فبقيادة طالوت وأما الجيش الكافر فبقيادة جالوت التقى الجيشان وكانت من عادتهما قبل المعركة أن تكون هناك مبارزة مبارزة بين رجل من هذا الجيش ورجل من الجيش الآخر أما الجيش الكافر الكبير الذي لا يقارن بجيش أهل الإيمان الصغير خرج من الكفار رجل وهو قائدهم اسمه جالوت خرج ليبارز من يريد أن يبارزه فتحدى في الناس قال من يبارزني؟ من يقاتلوني؟ وكان رجلاً قوياً عظيم الجسم والبنية متدرعاً متسلحا وإذا بأهل الإيمان تراجعوا من يبارز هذا الرجل فقام أشجعهم من كان أشجعهم شاب صغير اسمه داود قبل أن يكون نبيا قال أنا أبارزك قال ألا يوجد غيرك يبارزني ألا يوجد رجل أكبر منك سن يبارزني يا هذا ائتوني برجل أكبر قال داود عليه السلام قال بل أنا أبارزك يا عدو الله وفعلا بدأت المبارزة أهل الإيمان يدعون الله عز وجل وأهل الكفر ينصرهم الشيطان لكن شتان بين هذا وهذا بدأت المبارزة واشتد القتال بين الاثنين وإذا بداود عليه السلام يحمل مقلاعا بيده فيلف المقلاع مرة ومرتين وهكذا حتى رمى به رأس الكافر فإذا بجالوت يخر صريعا وإذا بجيش أهل الإيمان يكبرون إنهم قلة لكن الإيمان ملأ قلوبهم إنهم قلة لكن الله عز وجل اصطفاهم إذا بهم يكبرون ويهبون هبة رجل واحد على أهل الكفر وأهل الكفر لما انهزم قائدهم وقتل أمامهم إذا بهم يتزعزعون إذا بهم يتراجعون وإذا بجيش أهل الإيمان ينسحب على جيش أهل الكفر فمن قتيل من الكفار ومن جريح منهم ومن أسير منهم وإذا بالجيش الكافر يتراجع وجيش أهل الإيمان يتقدمون ويتقدمون فهزموهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود وقتل داود جالود وآتاه الله بعد أن انتهت المعركة وانفض أهل الإيمان بعد أن انتصروا إذا بداود عليه السلام يحبه بنو إسرائيل حبا جما إذا بهم يكبرون بعد النصر ويلتفون حول داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء ونصبوه عليهم حاكما وأعطاه الله عز وجل الحكمة والنبوة فصار نبيا في بني إسرائيل ما قصة داود عليه السلام وما حكاية داود وماذا أعطاه الله عز وجل من المعجزات أي صوت أعطيه داود عليه السلام وكيف كانت عبادته الغريبة التي كان نبينا يتمثل بها ويتأسى بها ما قصة داود عليه السلام وما حكايته وماذا أخبرنا الله عز وجل عن هذا النبي العظيم الملك الحكيم هذا ما سوف نعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته